الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني لنا في سلسله اخلاق واداب طالب العلم والآفات والعوائق التي تعترض طريقه وفي بيان الآفات والعوائق التي تعترض طريقه وكان هذا في ليلة 21 من شهر المحرم للعام 31 سنة بعد الأربع من من الهجرة وقد بدأنا هذه السلسلة بمقدمة في الأخلاق والأدب ونبدأ إن شاء الله هذه الليلة في ذكر أهم ما ينبغي أن يتخلق به طالب العلم وأن يتأدب به في أول طريقه لطلب العلم أنا وهو النية الصحيحة والإخلاص أن يحدد نيته في طلب هذا العلم وما الذي أتى به إلى هنا ولماذا يحضر هذه المجالس الإخلاص. وراس كل عمل وهو الذي أمر الله به عز وجل أمر به في كتابه في أكثر من موضع وحث عليه ودين سبحانه أنه هو الذي من أجله خلق الخلق أن يخلصوا العبادة له سبحانه والإخلاص الإخلاص في كل عمل مخلصين له الدين خنفاء و يعني كما اخرج البيهقي في كتابه المدخل الى الصحيح بسند صحيح عن سفيان الثوري رحمه الله انه قال لا اعلم شيئا من الاعمال يقرب الى الله عز وجل أفضل من العلم أفضل من العلم لمن حسنت نياته فيه وفي رواية أفضل من الحديث أو من طلب الحديث لمن حسنت نياته فيه فبين أن فضيلة هذا العلم العلم الشرعي وخاصة علم الآثار والأحاديث الذي وعلمه السلف هو من أفضل وأشرف الأشياء لكن قيد هذا بحسن النية أن تحصل نيتك في طلب هذا العلم وأن تحدد قصدك ومرادك هل أنت تطلب هذا العلم لله عز وجل أن تطلبه لتنال به عرضا من الدنيا أو كي تجاري به العلماء أو تماري به السفهاء أو تتخذه ذريعة للجدار بالباطل أو أن تتخذه وسيلة لنصر بدعة أو وسيلة لمنع سنة وهذا بالفعل يعني يقع فيه البعض البعض يتعلم العلم الشرعي من أجل هذا نحو حال بعض المستشرقين ونحو حال طائفة من أهل البدع والاهواء من هذه الامه فتجد أنه يدرس العلوم الشريفة من أجل أن يطعن فيها أو من أجل أن يعرف مداخلها ومخارجها حتى يتمكن من اثاره الشبهات حولها هذه نية فاسدة وهناك من يطلب العلم كما جاء في الحديث كي ينال به عرضا من الدنيا يعني يريد مالا او يريد منصبا او يريد ثناء من الناس عليه نعوذ بالله من هذه النية ولذلك قد اخرج احمد وغيره نحو البيهقي في المدخل بسند الحسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحلم أماه نعذرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه والآله وسلم قال من تعلم علما لم مما يبتدى به وجه الله. لم لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد وأيضا أخرج البخاري ومسلم الحديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يعني الذي يطلب العلم كي يقال عالم أو كي يشار إليه بالبنان ويقال, ويقال فلان عالم نعوذ بالله من هذا الحال ومن هذه النية هذا قد توعده الله عز وجل بما في هذا الحديث أنه إذا سمع سمع الله به وإذا رأى رأى الله به وهذه تعد من أفعال الله المقابلة لسال العبد آه. لهم لهم من مكر مكر الله به. ومن كاد فإن الله وجل يكيد لهم كما كاد الغيرين. <تصفيق> و يعني من من أخوف الأحاديث أو النصوص. نقول يا بارك الله فيكم لا تنسوا غلق هذا المحمول أو جعله على الصامت قبل الدرس. بارك الله لا أحد ينسى هذا بارك الله هذا من أداب المجلس من أداب المجلس أنك تغلق هذا الجهاز أو أنك تجعله صامتا. لا يحدث صوتا يفسد علينا المجلس. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وقلنا من من في الأحاديث الذي كان إذا سمعه بعض السلف بكى بكاء شديدا من خشارة الله. وهذا حدث لراويه أبو هريرة كما في بعض روايات الحديث أنه نشج وبكى بكاء شديدا حينما ذكر هذا الحديث والحديث أو حديث الثلاثة الذين هم أول من تصاعر بهم النار النار يوم القيامة أحب من دن يؤلاء الثلاثة عالم تعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيقال فيما تعلمت هذا العلم وفيما علمته فيقول, أو فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمته فيك ابتغاء وجهك فيقال كذبت بل تعلمته ليقال فلان عالم وقد قيل فيؤخذ به فيسحب على وجهه الى النار نعوذ بالله من هذا الحال ونعوذ بالله من هذه النية ونسأل يخسر لنا ما قدمنا وما اخرنا وأن يغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم وأن يوفقنا جميعا إلى إخلاف النيه له سبحانه نعم نعم نعم أحمد أيضا وابن أبي شيبة وابن خذيمة في صحيحه نحن من طريق سعد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وعلي آله وسلم قال او خرج عليهم يوما فقال ايها الناس اياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال الرجل يقوم فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذاك شرك السرائر وهذا إثناده حسن ولذلك صدق ابن المبارك أيضا رحمه الله لما قال كما اخرجه أيضا البيهقي بسند صحيح عنه ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله يعني من أراد الله عز وجل وكان السلف رحمهم الله يحرصون أشد الحرص على أن يكون لأحدهم الخبيء من العمل الصالح يعني ان يستخفي ببعض عمله كي يضمن اخلاصه وكي يضمن عدم الرياء فيه لعله ان يسلم بهذا القدر من العمل وان يكون سببا في نجاته وفي هذا يقول الزبير ابن العوام رضي الله عنه كما <تبقى> أخرجه همناد في الزهد بسند صحيح عنه من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح ليفعل من استطاع منكم من يكون لو خبيء من عمل صالح فليفعل وقد يعمل الرجلان العمل الواحد في ظاهره لا يختلفان في ظاهره وما بينهما كما بين السماء والأرض في الاخلاص وفي القبول عند الله وهذا كله مرجعه الى القلب وإلى تصفية القلب من الاضران ومن العلائق التي تعلق به من حب الظهور وحب التصدر والريافه والزعامه والحرص على ثناء الناس والسعي إلى الدنيا يعني أن يجعل عمله للدنيا لا للآخرة. فلا سألان يخسر لنا أن يخمن. وأيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب. التي تبين هذا المقصد وهذا الغرض وأن يحرص المرء أن يعمل للآخرة وأن لا يتعلق لحطام الدنيا وأن يخلص أفضه للهذا جل ما أخرج مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نعم أنه قال كان فعد في إبله وغنمه فأتاهمه عمر فلما رآه مقبلا قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فلما اقترب منه أو انتهى إليه قال يا أبتي أرديت أن تكون في إبلك وغنمك والناس وغنمك في المدينة يتنازعون الملك فضرب سعد رضي عنه في صدره أي في صدر ابنه وقال يا هذا ألم تسمع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الطقية الغني الخفي <تصفيق> هذا عبد يحبه الله عبدا تقيا غنيا عن في ايدي الناس وغنيا عن سؤال الناس وخطيا لا, لا يحب الظهور ولا يحرص عليه ولا يسعى للزعامة ولا لطلب الدنيا آه. انما إنما يسعى لتبليغ رسالة ربه <تصفيق> ويسعى لبث العلم في وسط الناس حبا للخير لهم وحبا في نشر هذا العلم ليس رغبة فيما في أيدي الناس <تصفيق> وليس رغبة في أن يقال فلان عالم ولا في أن يصدر في مجالس أو أن يكون له أو أن تكون له الرئاسة والزعامة أوه. فهو خفي يستخفي بعمله ما استطاع ويستخفي أيضا بعلمه إذا لم يكن هناك فائده من دفع هذا العلم ولهما أن العلم لا يعرف إلا بالاحتكاك مع الناس او بنشره عن طريق مجالس العلم لا لكفة العلماء عن التصدر خوفا من هذا خوفا من ان يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب من باب حب التصدر او من باب الرئاسة وحب الزعامة، وهذا يشبه من يعني يسعى للعمل، ولولا ان ترك العمل يعد معصية في ذاته إذا كان خاصه من الأعمال الواجبة أو من الفروض الكسائية التي قد تجب عليه. تركه يعني البعض يخشى على نفسه من الرياء فيترك العمل وكذلك يخشى على نفسه من الرياء في طلب العلم فيترك طلب العلم هذا خطا وهذا خطا ولكن عليه ان يفعل يسعى للعمل وان يسعى لطلب العلم مع جهاده النفس والشيطان يريد أن يفوز بإحدى الأمرين من الطالب إما أن يزين لهم الرياء والسمعة حتى يقع فيهما وإما أن يقنطه من الاخلاص حتى يترك طلب العلم بالكلية بحجة الخوف من الرياء بحجه الخوف من يعني أن يقال عنه إنه عالم وكما ذكرنا من الممكن أن يختبر العبد نفسه أن يختبر, أن يختبر إخلاصه بحرث فيه وسعيه أن يكون له الخبيب من العمل الصالح الذي به أيضا يجاهد شيطانه ويمرس نفسه على الإخلاص وكما بينا أن الرجل قد يعمل العمل الواحد مع غيره مع تفاوت الأجر بينهما ومن يدل على هذا ما أخرجه أيضا البخاري ومسلم من حديث ابن هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل أنذر أو لرجل أنذر <تصفيق> الذي يربط الخيالة هذا يربطها وتكون وتكون له أجر أو يكون ربطها أجر يكون ربطه أجرًا لهم يوم القيامة وهذا يربطها وتكون فطرًا له. فقط يعني لا أجر ولا وز يعني ربطها ربطها لكي يستخدمها يستخدمها في المباح والثالث يربطها عليه وز والفارق بين الثلاثة النية آه. والإخلاص فكما بيننا صلى الله عليه وسلم في حال ال الذي تكون له وزر قال ربطاه فخرا ورياء نعم ونواء لأهل الإسلام يعني ربطها كي يفتخر بها على غيره وكي يرائي يعني يظهر نفسه أنه من أصحاب الخيل الذين ربطوها الجهاد في سبيل الله مثلا حتى يقال عنه هذا وهو في حقيقة الأمر إنما ربطه نياء أي حربا على أهل الإسلام فجمع بين السوئتين من الآثار أيضا الطيبة في هذا الباب ما أخرجه الآجري في أخلاق طالب العلم بإسناده سنب ظاهره الصحة عن الأوزاعي رحمه الله وقال وين المتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات يعني يتفقه ليس من أجل أن يعبد الله عبادة صحيحة أو من أن يكون على خط صحيح في التدين لا إما يتعلم أو يتفقه لأغراض أخرى احنا وقد يستحل الخرومات بالشبهات هذا حال الكثير من أهل البدع والاهواء نعم يثير الشبهات التي بها قد يقع في بعض المحرمات ويقع في البدع بسبب أنه استغل علمه في تتبع الشبهات ولم يكن مخلصا لله عز وجل ولذلك قال الفضيل ابن عياد العلماء كثير والحكماء قليل يعني ليس كل من يدعي العلم يكون حكيما يكون ممن أفاض الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وقال الأجري تعليقا عن تلام الفضيل يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة والكثير من العلماء قد اشتتنا بعلمه هو الحكماء قليل كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة واورد بعد ذلك الاجري بسنده عن ابن مسعود انه قال لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله فادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذروه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها صح. ثم ذكر أثرا عن عطاء الخرصاني أنه قال كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن جنيا غيرهم استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم نعم رغبة في دنياهم فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم فإياك وأبواب الصلاطين فإن عند أبوابهم فتلا من يقصد الذين كانوا يتقربون بعلمهم إلى السلطان كي ينال منه الرفعة والمناصب والأموال دون أن يكونوا ناصحين له مبينين له الحق من الصواد الحق والصواد من الباطل والبدع قال الأجري فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زماننا هذا والله مستعان ما أعظم ما أعظم ما حل ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة فنسأل الله السلام فكيف إذا راى الأزري زماننا كيف كان يقول إذا كان يقول هذا في القرن الرابع الهجري فكيف اذا راى القرن الخامس عشر الهجري كيف يكون حاله نفض الله العافية فقد طغت الآفات على القلوب الا من رحم الله لما لا وانا نفسي ان النفس لأماركم بالسوء ولكن يعني نفأل الله المغفرة والرحمة وأن يرحم ضعفنا وأن يمدنا سبحانه بالإخلاص من عندهم ولذلك كان المصنفون في أداب العالم وفي أداب طالب العلم وفي أخلاق العلماء ينصون على أهمية الإخلاف فكما قال برهان الدين الظرنوجي في تعليم المتعلم في طريق التعلم في بيان كيف تكون نيه طالب العلم قال لم ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله رضاء الله عز وجل والدار الاخره وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإبقاء وإبقاء الإسلامي فإن بقاء الإسلام بالعلم هذه نيات هامة ذكر ازدرني في كلامه ثلاث نيات قام الأولى الاولى ان ان بطلب العلم الداره ان بطلب بطلب العلم رضا الله والداره الاخره هذه النيه الاولى النيه الثانيه ان يرفع الجهل عن نفسه وان يرفعه عن سائر الجهال والنيه الثالثه ان ينوي إحياء الدين اي احياء السنه وان ينوي ابقاء الاسلام بهذا العلم لان الاسلام والسنه لا تبقيان ولا يبقيان الا بالعلم فاذا رفع العلم وقبض العلماء رفع القران كذلك ويكون هذا في اخر الزمان ولم يبق الا الجهال فقط عليهم تقوم الساعه فإن رفع العلم به أو عنده يرفع القرآن من الأرض ولا يبقى إلا الحسالة من الناس عليهم تقوم الساعه وهذا يبين لنا فضيلة وشرف العلم وإذا رفع من الأرض ذرفع القرآن انتهى الخير ولم يبقى على هذه الأرض إلا الحسالة فكل من لم يطلب العلم أو جاهد في العلم أو طعن في العلماء له نصيب من هذا الذنب ونصيب من التشبه بهذه الحسالة التي عليها تقوم الساعة نعم وقال بعد ذلك ولا يصح الزهد ولا يفح الزهد والتقوى مع الجهل ف... يعني الذي يريد أن يكون على تقوى وعلى زهد لا يصح له هذا إلا بالعلم إلا بالإخلاف هذا العلم <تصفيق> ومن الآفات التي قد تعترض الكثير من طلبة العلم انه يقول اني لا احصل استحضار النيه او يقول اني لا اعرف كيف تكون النيه فاجاب عن هذا بعض ائمه السلف فيما اخرجه الخطيب البغدادي في الجامعة لأخلاق الراوي وأداب, وأداب السامة وكذلك أخرج أيضا هذه الآثار الرامة هرموزي في كتابه المحدث الفافل ومن هذه الآثار والخطيب أخرج هذا تحت باب من كان ينتمع أن يحدث من نافيه صحيح له في الحديث فاخرج عن الفضيل ابن عياض انه قيل له الا تحدثنا ألا تحدثنا تؤجر فقال على اي شيء على أي شيء أؤجر على شيء تتفكهون به في المجالس يعني أراد أن يبين أن هؤلاء الذين طلبوا منه أن يحدثهم لم يعني يطلبوا العلم على الوجه الصحيح وعلى النية الصحيحة وإنما أرادوا من هذا العلم التفكه به المجال فأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يحدثوا ولا أن, ولا أن يعلموا وايضا أخرج الخطيب عن شريك النقعي انه قال ترى أصحاب الحديث هؤلاء يعني يشير إلى البعض منهم ليس يطلبونه لله ليس يطلبونه لله عز وجل هذا على سبيل ليش الإخبار عن البعض طبعا ولكن بين بعد ذلك الخطيب بما أخرجه بسند صحيح عن سفيان أنه قال ما كان في الناس أفضل أفضل من طلبة الحديث قال قلت يا أبا عبد الله يطلبونه بغير نية يعني أراد السائل أن يبين لسفيان أن حال الطلب أنهم لا يستحضرون النية في طلب العلم. تبين سفيان بقوله طلبهم إياه نية كان أراد ان يبين أن مجرد الطلب في حد ذاته يعد نية ولكن هذه النية أيضا وإن كانت هي تكون مع الطالب إذا عزم على الطلب ينبغي أن يحافظ عليها بأن يصونها بالإخلاص على ما بيناه في تلمينا السابق أن يحرص أن تكون هذه النية أنه عزم على الطلب أن يكون قد سلك هذا الطريق رغبة في الله ورغبة في الدار الآخرة نعم او مجرد انه مثلا خرج من بلده او خرج من مكانه كي يذهب الى مجلس العلم او كي يجالس العلماء هذه تعد نيه في نفسهم ولكن ياتيه الشيطان فيدخل عليه ما يفسد هذه النيه فعليه ان ينتبه لهذا أو. وأخرج أيضا الخطيب عن حبيب ابن أبي ثابت أنه قال طلبت الحديث وما لي فيه نية ثم إن النية جاءت من بعد وأيضا قال معمر لقد طلبنا هذا الشان وما لنا فيه نية ثم رزقنا الله بعد أي رزقنا الله عز وجل بعد ذلك النية الصحيحة فعلى الطالب أن لا ييأس إن شعر من نفسه بشيء من التقصير في مسألة استحضار النية أو أيضا في مسألة الإخلاص الذي يكون مقارنا للنية فإنه مع مجهادة النفس ومع الحرص على ترك الافات والعو... والعوائق التي بيناها ان شاء الله تاتيه النيه الصحيحه ويصير طلبه للعلم خالصا لوجه الله مع الوقت ومع المجاهده وايضا اخرج الخطيب عن معمر قال إن الرجل وفي حديث وفي رواية قال كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى, فيأبى عليه العلم حتى يكون لله أزوجي وهذا إذا كان علما نافعا يعني قد يبدأ الرجل طلب العلم ولم يستحضر انه لله او قد خالطت نياته بعض الاخات فاذا وفق الى العلم النافع هداه هذا العلم هذا العلم النافع او كان سببا في ان يوفق الى النية الصحيحة وإلى ان يعلم المراد والقصد من طلب هذا العلم هذا معنى قوله فياتى عليه العلم حتى يكون لله لانه لو انتفع بهذا العلم اخلص النيه وايضا على نحو هذا المعنى قال محمد بن اسحاق فيما اخرجه ابن الخطيب جاء قوم إلى سماك بن خرب يطلبون الحديثة <تصفيق> فقال جلساؤه لما ينبغي لك أن تحدث هؤلاء ما لهؤلاء رغبة ولانية فقال سماك قولوا خيرا قد طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجبني عما يضرني وهذه بركه العلم الناسب وكما بينا ان من اعظم الافات التي تحبط الاخلاص أو التي تكون سببا في قطع الطريق على طالب العلم أن يكون قزه من طلب هذا العلم حب الزعامة أن يكون قزه من طلب هذا العلم حب الزعامة وطلب الرئاسة وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا في حديث استفاد منه هذا وما قد ذوق عليه البخاري في كتاب الأحكام بعد ما يكره من طلب الإمارة أو من الحرص على الإمارة وأخرج بسنده من الحديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم فتحرصون على الإمارة وستكون ندامة ستكون ندامة أي يوم القيامة فبئسة أو فنعمة المرضاعة بئسة الفاطمة يعني نعمة نعمة المرضاعة أي العلم نعمة, نعمة المرضاعة العلم العلم الذي أنت تستمد منه الشيء النافع ولكن بئسة الفاطمة أنك إذا فطنت فطنت على إيش على نية فاسدة وعلى حرف على الدنيا هذا الحديث كان في الإمارة ولكنه أيضا يستفاد منه الإطلاق أو يستفاد من إطلاقه الحرس على الإمارة في أي شيء فمن حرس على الإمارة في الدنيا يذن هذا الحديث وكذلك من حرس على الإمارة في العلم طلبا للزعامة أيضا له نصيب من الذنب هذا الحديث ويقال له نعمة المرجع بإسة الفاطمة وأيضا أخرج البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه أنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن اعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها إذا حرصت على الإمارة والزعامة في العلم فتلت إلى هذه النيل ولم تعن على طلب العلم وإذا لم تحرص على هذا أو نلت هذه المنزلة منزلة الرئافة في العلم دون حرص عليها وعمت على هذا العليم وبلغت المنزلة العالية في الدنيا والآخرة وكان لك نصيب نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك آه. ولكن هذا لا يكون بالحرص عليه على هذه الرفعة أو بالحرص على الرفعة في الدنيا طبعا تتحرف على الرفعة في الآخرة تحرف أن تكون لك المنزلة العالية عند الله يوم القيامة بأن تلا بأن تلا الدرجات العليا ولكن لا تحرص على الزعامة في الدنيا ولذلك صدق الشافعي رحمه الله لما قال من طلق الرئاسة في غير حينها لم يزل في ظلم ما بقيه لم يزل في ظلم ما بقيه أخرج هذا أبو علي الحسن ابن حمتان في جزء له حديثي بعنوان الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي وجزء الحديثي حديثي طبعه السنوات الأخيرة أخرج هذا عنه أبو علي الحسن بسند صحيح عن الشافعي من طريق ابن عن إبراهيم المزني عن الشافعي سنة كله أينما علماء وأيضا أخرج أبو علي عن الشافعي نقول من طلب الرئاسة تفرت منه من طلب الرئاسة تفرت منه وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير تيجي جملة من الآثار والأحاديث التي بها يسترشد طالب العلم في اول طريقه لهذا العلم ونسأل ان يصحح نيتنا وان يحسن نيتنا وان يرزقنا الاخلاص في طلب هذا العلم ونعوذ بالله ان نشرك به, أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه وأسألوا ينفعني وإياكم هذا المجلس وأن يجعله قرجة لنا يوم القيامة لا علينا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم